الكلام على التوسل إحنا نتكلم على التوسل وصلنا للتوسل المنوع والتوسل بالذات أو بالجاه التوسل بالذات أو بالجاه في حد يسمعه من بطعام الأرض هاي المرض عموم الأرض فأدخل في بلد أو بيت أو بيت فلا يعاد بالزيارة نعلم أنه أصيب هو الحق نوع على التعميم الحق نعلى التعميم لما صار وباء بالتعميم يأخذ الحكم يعني البيت هذا ضمن مكان معمم فيه يبقى لا يظهر وإلا فلا ولابد يعني أن يعلم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا عدو ولا طير والمسألة فيها نظر في هذا الباب الله مأمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله الله يعلمه وإياكم يا رب الله يعلمه وإياكم يا رب حفظكم ربي وشكر الله لكم نعم التوسل بدوات الأنبياء والأولياء والصالحين فالتوسل بالأحياء والأموات من الأنبياء والصالحين بدعائهم واستغثة بهم والنذر لهم والتوسل بجاههم والتوجه إليهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله كل ذلك لا يصلح أن يكون وسيلة شرعية والحق أن هذا بأسره بدع منكرة وهذه البدع منكرة فيها ما هو من الشرك الأكبر وفيها ما هو من الشرك الأصغر سواء كانت دعاء لغير الله او أو الانتجاء في الملمات في قضاء الحجات سد خلات إلى الأنبياء والأولياء أو طلب قضاء الحادث من الأمواء الموتى سواء الأنبياء أو غير الأنبياء فكل ذلك شكل اكبر فهذا ينافي التوحيد وهو شرك كما يقول يا سيدي فلان, لا فلان، مدد لألولي مدد يا نبي, يا نبي الله مدد العباس كل ذلك فيها ما فيها كما قلنا من الشرك سواء الشرك الأكبر والشرك الـ الـ الـ الأصغر وهذا كله طلب طلب قضاء الحجرة الخلات من غير الله لفعله شرك أكبر أو طلب الشفاعة من الميت يقول له إيش عند ربك هذا شرك أصغر لأنه وسيلة للغلوب فيه وأيضا الأموات لا يسمعون قال الله تعالى وما يدعم على الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى إن الذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعون فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إيهم أقرب ورجون رحمته ويخافون عذابه عذاب ربك كان محظورة في قولي تعالى إن الذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعونها البدوية تدعون العباس تدعونها بالضرداء ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوه فليستجيب لكم ان كنتم صادقين وقال تعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطرين من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير وقال تعالى ومن أضل من من, من يدعوا من دون الله ما لا يستجيب له يوم القيامه وهما عنداء غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او كانوا بعباده بعباده كافرين ومن التوسلات ايضا ممنوعه النذر الاموات وهذا صرف عباده لغير هذه حقيقه الامر أن هذا صرف عبادة غير الله جلال فعلها فمن نظر غير الله فقد وقع في المحظور. قل إن صلاتي ونسك ومحياة ومماتي لله رب العالمين ولذلك الله تعالى بينا هذا من خصال الكفار وجعل الله مما ذرى من, من الحرث على العام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان كان لله فواصلوا الى شركائهم ساء ما يحكمون وكل مدعو من دون الله جل وعلا لا املك نفعا ولا ولا ضرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الله ان يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقال الله تعالى وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة مكافرين والافضل من ذلك كلي أن يدعو إلى الله رفعا أو يدعو الله رفعا مخلصا له الدين وأن يوحد الله بذلك والتوسل الصحيح أنه يتوسل كما قلنا بذات الله المقدسة بأسماء الحسن وصفة العلا بفعاله بلسان الحال بدعاء الصالحين قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم الذين ستقولون عن عبدتي سيدخلون الجنه مداخلين قال تعالى مبينا ومطمئنا من يسأله والأمر بيد الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ألي ودعو تدعي دادعان فليستجيبوا لي وليم نبير على مرشدون قال تعالى أن المساء الله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكال الكافرون وإن يمسسك الله بدر فلا كشف له إلا هو وإن بخير فهو على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه أكشف السوء وإن يجعلك مخلفاء الأرض أإله مع الله قريلا ما تذكرون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال ابن عمه وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذن كل هذه الآيات والحديث تثبت أنه لا يصح الدعاء الدعاء إلا بالله دارف على ولا يصح التخدر صائد بين العبد وبين وبين ربه ولو زعموا أنما نع أنما ليكون لهم أنما عبدونهم ليكونوا له زلفاء شفع عند الله دارف على الله دارف كذبهم لما قالوا ذلك إذن لب المسألة وارد في حسن الدعاء لربنا الرحمن سبحانه وجلى فكل هذه الشركات التي جاءت, جاءت في بعد الناس عن القرآن وعن العلم توسلوا بالجاه وتوسلوا بالذوات ويعلمون أهم يعتقدون أن الله يعطيهم من أجل هؤلاء الأولياء وشبهوا الخالق بالمخلوق على أنه يعني يست... تكون, تكون شفاعة لمن له اليد عليه أستغفر الله والله هو الغني الحميد والله جاء فيه على يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء والله والله هو الغني وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يريد أن يذبح إبلا ببوانا سألوا سؤالين كان فيها من من من اهل الكتاب شيء من شر يعني من ما يعبدونه او أكان فيه صار من يعبدون لا اكان لهم عيد من اعياد الكفار قال لا قال اوف بنادرك فهنا التوسل الممنوع ان يتوسل بزوات الانبياء أن يتوسل ان يتوسل ايضا بالذات الصالحين والأولياء أن يتعبد بأن قضاء الحاجات قد يعطيها الله ويعطي ذلك لمن له الولاية فيتصرف الكون وهذا كقول رافضة لا يحد عنه القيد الملا فإذن نقول كل ذلك لا يجوز والتوسل الصحيح والتوسل الذي أرضاه الله جل في هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات الرسل التوسل بذات الله المقدسة التوسل بفعل الله جل في إذن التوسل الممنوع هو أن يتوسل بجاه النبي يتوسل بمكانة النبي يتوسل بذات الأولياء وقلنا منه إذا احتج حديث عثمان بن حنيف وسيأتي ولكن أهل سنوة جماعة قاعدوا القاعدة بما فعله عمر بن الخطاب كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا فتسقنا يعني يقال يا محمد الا ترى من حفيف فأنزل الله فانزل المطر توسل بدعائه توسل بدعائه لا بجاهي توسل بالإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز ايضا التوسل بشفاعته ودعائه جائز كما جاء الاعمى وطلب النبي فدعاه وكما جاءت المراه السوداء تقوم من المسجد ف قال النبي إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت قالت أصبر ولكن أوض الله لي فإذا الدعاء هو الذي كان به التوسل لا بالذات ولا بغيرها وللحديث وقع إن شاء الله نسترجعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن المقصود الأسماء النفس النفصلة كان ابن تيمية ونفسره فتكون قاعدة الأصلية هذه ململمة لجميع المنهج المنهج عند أهل السنه الجماعة في التوسل والمنهج عند أهل البدع والضلالة في التوسل وأن, وأن الأهل السنه الجماعة يعلمون أن تماء التو... كمال التوحيد الصحيح هو ألا تتخذ وصائد بينك وبين الله رفعلا وأن من الأدب مع الله أن تقر بابه وهو الذي فتح لك ويسر لك أن تتوسل إليه بأسماء الحسن وصفات العلا وذاته المقدسة بل بفعاله أن تتوسل بالعمال الصالح وهذا تقرب إلى الله جل وعلا كأنك تفتخر إلى أن تبين مع العجز والنقص أن تكون عابدا لله جل وعلا فتتوسل بمثل ذلك أن تتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين كما حدث مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أما التوسل أهل فتوسل ممنوع وسيأتي ايضا كثرت الكلام عليه حتى نجهزه بادلات التي يتمسكون بها ادله ضعيفه ومنها ما صح يفهمونه على وجه ليس على وجه صحيح بل على الوجوه التي التي يتبنونه فنسال الله تعالى أن يفتح لها ونغفر لنا باب العلم وينغفل لنا وأن يتم لنا التوحيد تماما كاملا غير منقوص